يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَ الثُلُثَالِ مِمَّا تَرَكُ وَإِنْ وإخوة رجالا ونساء فللذكر, فللذكر مثل حظ الأنفيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم